نَرَى رَسُولًا مِنْهُمْ يَدْعُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 مثل الذين حمروا الثوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالضالي قُلْ إِنَّ الْمَوْسَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَا فِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا نوّيا للصلاة من يوم الجمعة بسعة وإلاف إبر الله وذو البيع ذلك خير لكم إن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 وَإِذَا أُوتِيَ جَارَةً أَوْ لَهَوَنًا فَضُّهُ إِلَيْهَا وَتَرَى كَقَوْمٍ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله فير رازقين